الحضن ده احساس يساوي حيات وقت الفرح نملاب وقت التعب والقو انا رب فيه بالحضن يا ما عزي ما معز بوضع في حضن حبيب لحظة يدي ما تسيب بتبكي عيني الحضن ده من فينا يوم ينسى من الناس غريب في امان الحضن روح انسان خوى احنى مكان بتلجن الحضن ده اكتر مكان بيشوف دموع الواحدة وفي حضن بعض منلاقي راحة ما نلقاش في الواحدة حنى هتروح I'm <laughs>